وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَرْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بعده رسولا، كذلك يضل الله من هو مشرفا مرتاب.